كل من يدعوه يلقاه قريبا يسمع الهمسى بذرات الرمال يا إله الكون جئناك حفاتا وعواتا فاكسنا ثوب المعالي كل من يدعوه يلقاه قريبا يسمع الهمسى بذرات الرمال يا إلهي كولجك حفاتك المفات وعوراتك كسنا ثوب المعالي وعوراتك كسنا ثوب المعالي حبك الحامي فسلله خالصا تلقاه ينجيك في سود الليالي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 يبقى ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال